التي هي قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث الآية قال أجزل الله مثوبته المسألة الأولى إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول قبل أن تكون علقة فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحمل وهذا لا خلاف فيه بين العلماء المسألة الثانية إذا سقطت النطفه في طورها الثاني أعني في حال كونها علقة أي قطعة جامدة من الدم فلا خلاف بين العلماء في أن تلك العلقة لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تكفن ولا ترث ولكن اختلف في أحكام أخر متعددة من أحكامها منها ما إذا كان سقوطها بسبب ضرب إنسان بطن المرأة التي ألقتها هل تجب فيها غرة أو لا فذهب مالك رحمه الله إلى أن من ضرب بطن حامل فألقت حملها علقة فهو ضامن دية العلقة ضمان الجنين فتلزمه غرة أو عشر دية الأم وفي المدونة الجنين ما علم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو مصورا وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجنين لا ضمان فيه حتى تظهر فيه صورة الآدمي وممن قال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله وظهور بعض الصورة كظهور كلها في الأظهر واحتجوا بأنه لا يتحقق أنه حمل حتى يصور والمالكية قالوا الحمل تمكن معرفته في حال العلقة فما بعدها فاختلافهم هذا من قبيل الاختلاف في تحقيق المناط ومنها ما إذا كانت المرأة معتدة من طلاق أو وفاه وكانت حامله فألقت حملها علقة هل تنقضي بذلك عدتها أو لا فذهب مالك رحمه الله إلى أنها تنقضي عدتها بإسقاط العلقة المذكورة واحتج المالكيه بأن العلقة المذكورة يصدق عليها أنها حمل فتدخل في عموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقال ابن العربي المالكي لا يرتبط بالجنين شيء من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقا يعني مصورا وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى أن وضع العلقة لا تنقضي به العدة قالوا لأنها دم جامد ولا يتحقق كونه جنينا ومنها ما إذا ألقت العلقة المذكورة أمه هي سريه لسيدها هل تكون ام ولد بوضع تلك العلقه ام لا فذهب مالك رحمه الله واصحابه الى انها تصير ام ولد بوضع تلك العلقه لان العلقه مبدا جنين ولان النطفه لما صارت علقه صدق عليها أنها خلقت علقه بعد أن كانت نطفه فدخلت في قوله تعالى خلقا من بعد خلق فيصدق عليها أنها وضعت جنينا من سيدها فتكون به أم ولد وهذا رواية عن أحمد وبه قال إبراهيم النخعي وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تكون أم ولد بوضعها العلقه المذكورة وقد قدمنا توجيههم لذلك المسألة الثالثة إذا أسقطت المرأة النطفه في طورها الثالث أعني كونها مضغه أي قطعة من لحم فلذلك أربع حالات الأولى أن يكون ظهر في تلك المضغة شيء من صورة الإنسان كاليد والرجل والرأس ونحو ذلك فهذا تنقضي به العدة وتلزم فيه الغرة وتصير به أم ولد وهذا لا خلاف فيه بين من يعتد به من أهل العلم الحالة الثانية أن تكون المضغة المذكورة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان ولكن شهدت ثقات من القوابل أنهن اطلعن فيها على تخطيط وتصوير خفي والأظهر في هذه الحالة أن حكمها كحكم التي قبلها لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أن تلك المضغة جنين لما اطلعنا عليه فيها من الصورة الخفية الحالة الثالثة هي أن تكون تلك المضغة المذكورة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر ولا خفي ولكن شهدت ثقات من القوابل أنها مبدأ خلق آدمي وهذه الصورة فيها للعلماء خلاف فقال بعض أهل العلم لا تنقضي عدتها بها ولا تصير أم ولد ولا يجب على الضارب المسقط لها الغرة قال ابن قدامة في المغني وهذا ظاهر كلام الخراقي والشافعي وظاهر ما نقله الأثرم عن الإمام أحمد رحمهم الله وظاهر كلام الحسن والشعبي وسائر من اشترط أن يتبين فيه شيء من خلق الإنسان لأنه لم يتبين فيه شيء من خلق الآدمي فأشبه النطفة والعلقه وقال بعض أهل العلم تنقضي عدتها بوضع المضغة المذكورة وتصير به أم ولد وتجب فيها الغرة وهو رواية عن الإمام أحمد وقال بعض أهل العلم لا تنقضي بها العدة وتصير به أم ولد قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه إذا شهد ثقات من القوابل العارفات بأن تلك المضغة مبدأ جنين وأنها لو بقيت لتخلقت إنسانا أنها تنقضي بها العدة وتصير بها الأمة أم ولد وتجب بها الغرة على الجاني والله تعالى أعلم الحالة الرابعة أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر ولا خفي ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم هذه كحكم العلقة وقد قدمناه قريبا مستوفا أيها المستمع الكريم، حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا لقاء آخر يعقبه إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته